124. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد 125. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ 126. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 127. أدخلوها بسلام ذلك يوم ش أ فيها و مزيد.